الصراط ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غ ي ر ا ل م غ و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي آمين ي ن عم ت س ا ء ل ن ا ل م ي م والذي ه موسوعه ا و ن ا ب ل ا س ي ع للعلوم م و ن الاسلاميه ا د م ا ء الله ا ل ح س ن ا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 به وجنات إن موسوعه ا ل ن ا ت أ ل س ي ل إن ي و م ا ل ف ص ل ك ا ن م ي ق ا ت ا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 موسوعه ا ل ب ث ي ن ا أ ح ا ب ل ا ي ذ و ق و ن ف ي ه ا بردا و ل ا شرابا إ ل ا ح م ي م ا وغساقا جزاء م و س و ع ي ا ت ن ا كذابا ك و ل شيء ي ح ص ن ا ه ك ت ا ب ا فذوقوا ف ل ن ز ي د ك م إ ل ا ع ذ ا ا ب إن ل ل م ت ق ي ن م ف ا ز ا ح د ا ق و ع ن ا ه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 شركه الهدى شركه م ا و ي ن ه م ا ا ل ر ح م ربحيه ن ذات ا مضمون ل اجتماعي صفا لا ل ي ت ك موسوعه ن إلا من النابلسي ر ح م و ق ل ص و ا ل ل ا ل ي و م ا ل ح ق فمن ا ء اتخذ إ ل ى ر ب ا م ي ه إ ن ا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبده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 إذا ت ج ل موسوعه النابلسي ع ك م للعلوم ش ت ى فأما من ط ق وصدق الاسلاميه ن فسنيسره ى ل ي س ر ى و أ بخل و ا س ت غ ن ا و ك ذ ب ب ا ل ح س ن ا ن ي س ر ه للعلوم س ا يغني عنه م ا ل ه إ ذ ا تردى إن ع ل ي ن ا ل ل ه د ا إ ن ل ن ا ل ل آ خ ر ة و الحسنى ف أ ذ ر ت ك موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه الشهوات ا ل ه ي ت ز ك ى وما ل أ ح د ان ه من نعمة تجزى إ لابتغاء وجه ربه ا ل أ ع ل ى ولسوف يرضى